منادي فؤادي بليل السكون بدمع يغيونني برج الصدى لكن الحمد اني حزين حزين وجروحي لاوي ندرب المدى و تسهور الجراحي سدا جراحي وما كان تكون الجراح اليس الجراحي هدايا القدر اليس الجراحي هدايا القدر اذا لك الحمد في الليل حتى الصباح لك الحمد في الصبح حتى السحر لك الحمد في الصبح حتى السحر جراحي Udawe zunub Udawid zunubi Fakif udawid zunub Udawid zunub كالحمد إني حزين حزين وجرحي يناوين درب المدى ولولى المدى ربنا واليقين لطاق سهور الجراح سدا